وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء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 مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون هو الزجر فدعا ربه أني مغلوء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 صرصرا في يوم نحس تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقع فكيف كان على وَلَقَدْ يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فَهَلْ من مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرُ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالِ وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب لأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر القرآن للذكر فال من كَذَّبَتْ كذبت قوم لوط بالنذر إنا ما عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم ضبط شتلا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمس لا عيونهم فدوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقل فدوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فال مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر